Oh no. no, no. you <laughs> you、mm -hmm. و ت ك ل م ن ا أ ي ي د ه م وتشهد ا ء الله م م ب ا كانوا ي ك س ب و ن ولو うん。 you